ثم إنكم أيها الضانون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ثم إنكم أيها الضانون يَكْتُبُونَ لَا يَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مُّثْقَالٍ فَمَا لِلْأُولَى مِنْ هَلْبَطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ يومَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُّنْزِلُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نحن قدمنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الاولى فلولا تذكرون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 بل نحن محرومون افريتوا الماء الذي تشربون ان انتم انذرتموهم من المذني ام نحن نذنون لو نشاء جعلناه اجدا فلولا تشكرون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 فلا أقسم بمواقع النجوم وإن له لقسم لو تعلمون عظيم